بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مِن نفس واحده وَخَلَقَ منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تَسَ أَلونَ بِه وَأَرحام إِ الله كانَ عَلَكُم رَقيب وَآةُ لتَام أَمولَهُم وَلا تَتَبَدَّلُ الْ الخَبثَ بِالطَّيبِ وَلا تَأكُل أَمولَهُم إ أَموالِكُم إهُ كََ حوبًا كَب وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِن تَقْسِطُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَشْهَدُ اللَّهُ مَا قُطِعَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ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 ولا تعطوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابطنوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان استطعتم رشدا فادفعوا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 إنِ الذيينَ يَأكُلونَ أَموال الِّييَتَ مَاظُلمًَا إِ ماَا يَأكُلونَ فِي بطُونهَِّا غَوه وَسََصْلَونَ سَعرا يُصكُم اللهَّهُ فِي أَلادِكُمْ لِذَّكَرِ نِثْلُ حَضل الْ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 فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أو